بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء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 تذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار وفي نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم. ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لنفس